وَلَهُ مَا وَلَا أن أول من أسلم وَلَا تكونن مِنَ میری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 بلو نو تنہی بری ما تشركون الذين أنزلناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن ظلم من, من افترا على الله كذبا فكذب بأياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحفرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين تركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أنه لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أَفَبِالْقَوْلِ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَظَنُّوا أَن لَّن يَمَسَّهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا چھوپ و چلو میمو بھا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقير للوليه وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يتعون ولو ترى پکلین بل ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما دلو عنه دوری نو وقالوا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 وَذِ خَسِلَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتًا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَى سَاءَ وَم الْ الحياتةِ الُّنْي إلاا لعبُون وَلَهُ وَلَذَّولكَِةُ قرُ للَِّذينَ يَاتَّقود أَفَلَا تَعْقنُون وَذِنَ لَمُ إِم لاَا يُحْزِنكََّذ يَقون فَإِنهُم لا يتْذِبونكَ وَلاك الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتعهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ إِذْ تَرَىٰهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُنْ من الجاهلين